بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رأ تلك آيات الكتاب والذي 119. ويجزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون رَفَعَ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواش وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشل ليلا نهار إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون.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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا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 سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار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 فَلَمَّا رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلَدٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِغَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا ذَا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 وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيْفَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ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 ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تحن قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزي برسل من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 ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصُدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واقع. مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها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 وقل كفّ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.